وَلَوْا أِنَّ أَلَّمُوا عَمَرُوا وَمْتَقَرُوا و صبرنا امددوا من ويغلو على قلوبهم هم لا يسمعون تلك هم و نص عليك وَمَا وَجَدْنَا أَنْ من مِنَ الْعَمَلِ إِنْ وَجَدْنَا أَخْسَرْنَاهُمْ لَفَسَقِينَ وَمَا No